كل الطعامكَ نح النبَني إسر إلَ إلا ما حرًا إلا ما حّمَ إسر إِ على نَفْسهِ مِ ق أنتُ نَزَّل الترا قُل فَاتُبُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إ أَوََّْلَ بَيْيتٍ مضعَ سِلَ الذي ببَككةَ مباركَ لَّذِي ببَككَةَ مباركَ وَهُدَ لل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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فان الف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها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 يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بما كنتم وَأََّا الذي نَبَضَّتُ جُوههُم فَفِي رَرحمَةِ الل فَفِي رَحْمَةِ اللِهُم الله فِيهَا خَالدُ تِلكَ آيَةُ اللَِّ نَتنُهَا عَلَيكَ بِالْحَقّ وَنَ اللهَّهُ يُريد ظُلمَل للِعَمِين وَلِلهِمَا فيِي السَّمواتِ وَماَا فِي الأرض وَإِلَ اللهَّهِ تُجَعُ الْ الأمور كُنتُم خَيْرَ أَُّةٍ أُخْرِرجَةْ لِ سَِأمررونَ بالِالمَاروف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 وَأَن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ مَلَأُهُمْ صَرٌّ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيات اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يعتدون